أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من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 الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيل